الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو شريط الثالث والأربعون من فتاوى اللجنة الدائمة العلمية والإفتاء ولا زلنا ا للبحوث ل هو يبدأ شريط مع من ف ت سؤال ي في الفتاوى المتعلقة بكتابة آيات القرآن على الأوراق وفي ر القراءة القرآن الأوراق نوصل الفتاوى وحكم الصحف المتعلقة على استعمال ذلك كله بكتابة س هل يجوز لنا إ ح ر ا ق الجرائد بعد ا ل ق ر ا ء ة وهل يجوز إ ح ر ا ق أ و ر ا ق ا ل ق ر آ ن الكريم التي ن ج د ه ا في الشوارع جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله واله آ ل ه وصحبه وبعد ح نعم يجوز إ ر ق أوراق ا ج ر ا صيانة لما ئ ق يكون ي قد ف ا آيات من قرآنية أ وصحبه حديث أو نحو ذلك مما يجب احترامه إحراق نبوي يجب ويجوز أيضا أو أوراق ذلك مما م ف ومحافظة على حرمتها. ولك أيضا أن تحفظها صيانة أيضا لها الإهانة حرمتها الإهانة من أن من على ولك د ف ن ا في طيبة أرض وبعد ا التوفيق الله ل ل وصلى ه ل ى نبينا م م ح وآله وصحبه و سؤال ل م س ما حكم استعمال ورق الجرائد في لف ا ل أ ش ي ا ء أ و فرشه على ا ل أ ر ض ثم إ ل ق ا ئ ه في القمامه ة صيانة مع العلم بعض الصفحات تحتوي على آيات من الكريم يمكن المطبوعة مع جميع بعض على الصفحات آيات كتاب الله الآيات الجرائد تداولها الناس اختلاف دياناتهم جواب على الحمد بين وكيف في تحتوي ح و لله د وطريق ا ا والسلام وابعث لا يجوز استعمالها فيما ذكر ولا إلقاؤها في القمامة لما في ذلك من امتهان ما فيها من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأسماء الله ل ل على رسوله وآله ذلك تعالى ص وصحبه ة يجوز و من من ذكر في في العمل فيها حفظ ما احتيج إ ل ي ه منها و إ ح ر ا ق ما لا يحتاج إ ل ي ه أ و دفنه بعيدا عن ا ل أ ق د ا ر وممر الناس التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال إ ن كثير من أ ص ح ا ب الشركات ومصانع الورق يستوردون ا ل أ و ر ا ق ا ل ف ا ض ل ة waste paper من البلاد ا ل أ ج ن ب ي ة لكي يصنعوا منها ورقا جديدا على حسب رضاهم وتلك ا ل أ و ر ا ق تنزل على ميناء ك ا ل ك و ت ة من البواخر وبعده تذهب إ ل ى مخازن المصانع وفي تلك الأوراق وجدت وكتبا وسلم وأجزاء في كريم الحديث النبي عليه تلك صلى الله قرآن نسخ عن منهما بعض منها مناسب للاستعمال وبعض منها وهم ب ع ض م ن ا لا يناسب ن و إ ا يصرون على ا ل ح ك و م ة أ ن ه ا تمنع استيراد هذه ا ل أ م و ا ل التي منها وصلت الميناء لا تسمح بإخراجها من الميناء فبدا ا ل ا م ت ع ا د في قلوبهم ه م وأجمع م على ل ط ا ا ب ت ا ل ح ك و م ة لم تمنع استيرادها أ و تمنع إ خ ر ا ج الاموال أ م و ل ل ا ص و ل ة ب م ي ن الموصوله ء ف ت ك الشركات ت ت ح ل خسارة عظيمة ت غ ل ل ق أبواب ا م ا ا ن ع ل ر ق ي ة و ك ك ن ح و م ت م ت ر غ ب في جذب قلوب ا ل م س ل م ي ن على ل حسب دينهم و ا ترغب الجبر على أي فريق. فالحكومة تريد الفتاة حضرتكم تخطئ الجبر فريق والبراهين فالحكومة الأدلة الإسلامية القضية لا العدل أو الإنصاف على لكي مع أي أو في في من هذه فمن فضلكم تكتبون الجواب المشروح في القضيه ة المذكورة مع الأدلة ا ا ل مع و ر ب ي م من كتب المذكوره د ي ن ا ا ل ل إ س ي لكي المسلمين مع أرقام الصفحات لكي نكشفها على المسلمين وعلمائهم ما مصرث على الصفحات للاستبلال نكشفها هو ه ه الأوراق ا ل و ت ب المعززة؟ هل ي ج ز المسلمين يضعوها في الماكينة بالمصنع مع كمال ا ا ل مع في ح ت ا والماكينة م تغير ي بالأدوية وتصير مثل القطن وبعدها تصنع منها أوراق جديدة؟ ئ ت تصنع ه وبعده منها ا القطن أوراق مثل لو ت د فساعدونا ن إن الأطفال يأخذونها من ويبيعونها في فيبقى الأطفال في القبر الأرض الخطر القبول ا قعر أو و ق مرة ث ن ن ي ة ولو ض و أو المذكور أيضا والمظير و ه لكليهما ا البحيرة البحر الخطر أيضا في في فيبقى م ج في هذه ا ل ق ض ي ة بجوابكم المفصل تحت بحكومتنا أصحاب القوانين الإسلامية لكي نقدمه إلى أصحاب العجل、بحكومتنا. وجزاكم الله خيرا جزيلا في الدارين لكي إلى نقدمه في جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا يجب صيانة الأوراق المكتوب بها القرآن العظيم لأنه كلام رب العالمين امتهانها أو تعريضها لإهانة ثانيا لا يجب غير المسلمين كتاب الكريم القرآن ثالثا يجب إزالة رسم القرآن من الأوراق المصاحف المتمزقة إما بالإحراق لله على رسوله وآله لأنه مثل للمسلمين وحده وصحبه فأحرم تمكين من رسم من دفنها في أرض طاهرة وبعض أو أو رب غير أرض يجب يجب يجب في احتراما للقرآن وصونا له عن الأذى والإهانة. وسبق ص و والإهانة و ن عن ا الأذى له أ ن عرض موضوع استعمال ا ل أ و ر ا ق التي فيها شيء من ا ل ق ر آ ن على م ج ل س ه ي ئ ة كبار العلماء في دورته السادسة والأشرين قرار بالإجماع ما ذكره السائل وهذا نص ما قال مجيبا لمعالي وزير الحج والأوقاف في المملكة العربية السعودية واحد ما عملتم به بشأن الأوراق التجريبية من طحنها عملتم وصدر وزير بشأن ذكره يمنع في منه نص من به ثم ثم حرقها ثم دفنها ف يرى مكان ط ه عمل العلم عثمان عفان عنه وموافق لما ذكره أهل العلم بالخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله جيد رضي ي اقتداء اثنان ذكره ر بن المجلس عدم ا ل م و ا ف ق ة على طلب مصنع الغدير لما يترتب على ذلك من ا ل إ ه ا ن ة والابتدال لما في الأوراق من كلام الله عز وجل من رابعا في عز أ م استعمال كتب كلام كلام التي الحديث الشريف والأجزاء التي فيها شيء من كلام الله ا ل شيء ر أو من و وسلم فالواجب ل صلى الله عليه وسلم فالواجب أيضا ا ي ن ه ا و د إ ه ن ت ه ا و ذ ك ب إ ح ر الفاظ ق ه دفنها ا متناور أو بأرض طيبة بعيدة عن طيبة ب وبالله ي ا ا ن و ل ت ي ق وصلى ل ل على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم استعمال ل ه وصحبه نبينا ا محمد أ ف ا ل ق ر آ ن فيما يعتاده الناس من أ ف ع ا ل سؤال ما حكم ت أ و ل ا ل ق ر آ ن عندما يعرض ل أ ح د منا شيء من أ م و ر الدين كقول أ ح د ن ا عندما يحصل عليه شده او ضيق تؤزهم أ ز ا س و ر ة مريم أ و عندما يلاقي صاحبه جئت على قدر يا موسى أ و عندما يحضر طعام كلوا واشربوا هنيئا بما أ س ل ف ت م في ا ل أ ي ا م الخاليه ة إلى آخر ما ن الناس ا مما اليوم ل يستعمله ك بعض جواب الخير ح وحده وصحبه م والسلام د لله والصلاة على رسوله وآله ل وبعض ا في ترك استعمال هذه الكلمات وامثالها أ م ث ل ه ا ف ي ا تنزيها للقرآن وصيانة عما لا يليق وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال استعمال بعض آيات القرآن في النزاح ما بين الأصدقاء ذكر للقرآن يليق في بين له وآله وصحبه وصلى على وسلم بعض محمد م خ ذ و فغلوه وجوه يومئذ عليها غ ب ر ة وسيماهم في وجوههم هل ي جواب ز س ت الآيات ع م المزاح ما ل هذه في ي ن ا لا أ ص د ق ء جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الحمد لا لله على يجوز استعمال آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن في المزاح على أ ن ه ا آ ي ا ت من ا ل ق ر آ ن أ م ا إ ذ ا كانت هناك كلمات د ا ر ج ة على اللسان لا يقصد بها ح ك ا ي ة آ ي ة من ا ل ق ر آ ن أو جملة منه فيجوز. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه و نبينا الله على محمد سؤال ل م س ما الحكم في ت س م ي ة بعض ا ل أ ف ل ا م ا ل س ي ن م ا ئ ي ة ببعض ا ل آ ي ا ت القرانيه آ ن إن لبن ي ة ربك ر م ص د د و و و ب ا ل ل ي ل الحكم في الأغاني الدينية والوطنية والموشحات جواب الحمد لله إذا وما جواب سجى و ح في د والصلاة ا ل سؤال ل على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز تسمية الأفلام السينمائية لبعض الآيات القرآنية لأن ذلك من الاستهانة بالقرآن ومن التلبيس وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله ا نبينا م تسمية من ومن محمد وسلم وبعد س وصحبه يجوز وصحبه الحمد لله وحده والصلاة والسلام لله على رسوله وآله وحده وصحبه وبعد و ق د اطلعت ا ل ل ج ن ة ا ل د ا ئ م ة للبحوث ا ل ع ل م ي ة والافتاء على سؤال المقدم من الدكتور نزار بن محمد فتيح إ ل ى س م ا ح ة الرئيس العام والمحال إ ل ي ه ا برقم س ب ع ة و أ ل ف في العاشر من الشهر الخامس س ن ة ثلاث و ا ر ب ع م ا ئ ة و أ ل ف هجريه ة و ن ص إنه يتوفر للمستشفى التخصصي وسائل اتصالات داخلية جيدة للمستشفى اتصالات تسمح وسائل للمخاطب بمقاطعة المكالمة القادمة بمقاطعة والانتقال إ ل ى م ك ا ل م ة أ خ ر ى م د ة تطول أ و تقصر حسبما تدعو الحاجه ة العودة المكالمة الموقوفة وخلال فترة الانقطاع المذكورة يمكن يستمع الى مادة مسجلة مناسبة ولقد رغبنا ان فترة ثم يمكن المتكلم يستمع نملأ وخلال الانقطاع رغبنا الانقطاع إلى إلى ولقد أن أن ذ ه أنه بمادة دينية. سواء المقاطع من القرآن الكريم او من أمور سواء القرآن الأحاديث الشريفة حيث انه قد يتخلل الانقطاعات دينية قد دنيوية حيث يتخلل أو يدخل فيها الجد والهزل حسب م ك ا ن ت ي وظرف المتحدثين فقد ر أ ي ن ا الاستئناس ب ر أ ي سماحتكم قبل إ د خ ا ل مثل هذه المواد الدينيه ة أولا يجوز لا قطع المكالمة قطع ا لما في ذلك من الأذى إلا كإساعة المتكلم لإساءة لا إلا بقطعها أو أمر ضروري أو أصلح يدعو إلى وقفها أو قطعها ثانيا ذلك لمقتض إلى ذلك تزول أصلح من أمر في يدعو ضروري يدعو أو أو أو إلى طروق ا ل ق ر آ ن الكريم كلام الله تعالى فيجب احترامه وصيانته عما لا يليق به من خلطه ب ه ز أ و مزاح يسبق تلاوته أو ي ت ب ع ه او م ن اتخاذه ت س ل يتبعها أو ملء فراغ مثل ما فراغ ر ذ ك ل القصد إلى تلاوته أوليا ينبغي قصدا ب ا د ة ل ل و ت ق ر ب إليه مع تدبر معانيه والاعتبار لا لمجرد التسليه والتفكه وملء معانيه بمواعظه مع تدبر الفراغ وكذلك أ ح ا د ي ث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز خلطها بالهزل والدعايات بل تجب ا ل ع ن ا ي ة بها وصيانتها عما لا يليق والقصد إ ل ي ه ا لفهم الاحكام أ ح ك م أي أ الشرع منها والعمل بمقتضاها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا اللحم التلاوة وصلى على وآله وسلم سؤال محمد وصحبه في ما حكم العاجز عن أ د ا ء حرف الضاد من مخرجه وقد اختلفت فيه الناس فمنهم من يقول على العاجز أ ن ينطق به ضاء ومنهم من يقول عليه أ ن ينطق به دال فبينوا لنا الحق في ذلك جواب الحمد لله وحدة على رسوله وآله وصحبه وبعد يجب على من لا يحسن لنا من من وحده والصلاة والسلام رسوله وآله الحق الحمد لا إخراج الضاد ذلك لله على على مخرجها أ ن يجتهد طاقته ويبذل وسعه في تمرين لسانه على إ خ ر ا ج الضاد من مخرجه و ا ل م ط ق به م ط ق ا صحيحا ف إ ن عجز بعد بذل جهده على ا ل م ط ق الصحيح فهو معذور وما أو الخصوص لقوله وسعها وقوله كما بمطقه إلا فلا ضاءا دالا تعالى لا الله نفسا عليه على له يكلف يكلف إلا ينطق يتيسر به أن وما جعل عليكم في الدين من حرج. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه و عليكم من محمد الدين الله جعل حرج على في نبينا سؤال ل م س انا يمني لي في السعوديه اكثر من عشر سنوات يتيم الأبوين وأحب قراءة القرآن الكثير وكثيرا ما قراءة القرآن وأحب أقرأ في وهذا راجع الى أ ن ن ي لم أ د خ ل المدارس بتاتا فهل ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن الكريم بهذه ا ل ص و ر ة غير ا ل س ل ي م ة في بعض الايات آ ي ت هل ل ل ح ق ن ذنب ي أم راجيا و جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد عليك أن تحاول ض ي عليك تصحيح ح الحمد ذلك لله على قراءتك أن وذلك ب أ ن تتعلم قراءته على أ ح د القراء المعتبرين وتكثر ق ر ا ء ة ما أ ت ق ن ت ه في المسجد وغيره ومتى اجتهدت في ذلك يسر الله أمرك رسول فقد صحى امرك ل ل صلى الله عليه ل ه و س أنه ه قال ا ا ل م في القرآن مع السفرة القرآن ا ل مع ر البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه له أجران ا والذي شاق م عليه له ويتتعتع وهو فيه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه و نبينا الله على محمد سؤال ل م س كان رجل ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن ويلحن فيه وكان رجل يصلي إ ل ى جانبه فرد عليه وهو في التشهد فهل على القارئ اثم وهل صلاه من رد عليه صحيحه ة قفتوني جواب و المقنع الدليل على مع ذلك الحمد لله د ح و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد أ و ل ا إ ذ ا كان القارئ مبتدئا ل ت ح ف ظ ا ل ق ر آ ن ويعالج ضبطه فلا إ ث م عليه بل به البررة البخاري له لقوله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن عليه له ومسلم وهو ماهر فيه وهو عليه شاق له أجر عنه أجر يقرأ يقرأ أجر رواه وتتعتع شاق ثانيا مع المصلي الذي رد على القارئ إيمانه وصلاته、صحيحة. وبالله التوفيق وصل الله على نبينا على له عليه لجهله وصل على وآله مخطئ معذور محمد وصحح صحيحة وصحبه غير في رد رده و خطأ سؤال ل م س كيف أ ت ع ل م تجويد ا ل ق ر آ ن وفي أ ي كتاب أ ج د هذا التجويد وقد سمعت من إ ذ ا ع ت ك م في برنامج رحاب ا ل ق ر آ ن ولقد اشتريت هداية المستفيد وما واضح المستفيد لأنه ليس ولقد تعلمنا في المدرسة الإسلامية هداية اشتريت معناه فهمت في في جواب ي ب ت تجدون ي ي فهل ل س ب إلى الحل وقد جئت من ل الحمد د ا م م س ت ع ر ة ا ل ب ش ي ة و ا ترسلوا كاسة بالقرآن جواب تعلمت هل لكم أن ترسلوا لي مسجلة أن لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله واله وصحبه و ب ع ض يمكن ان يتم تعلمك ا ل ق ر آ ن موجودا بتعلم قواعد التجويد والالمام بها من كتاب الهدايه وغيرها وأن وأن تجويد ويمكنك السعودية الناهر يتم ذلك على يد المعلم ذلك على القراءة وأن تكثر من التمرن على وبالله الله في القرآن تستعين بالاستماع برنامج وصلى وصحبه محمد حفظ القرآن سؤال أ ق ر أ ا ل ق ر آ ن ولا أ س ت ط ي ع حفظه هل ل ي أ ج ر على هذا جواب الحمد لله و ح د ه و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله واله وصحبه وبعد الذي القرآن يثاب الحديث عائشة الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله ويعمل عليه لم رسول صلى عليه وسلم يقرأ ويتدبره يحفظه ففي رضي وإن عن به الماهر بالقرآن ا ل مع س ف ر ة ا ل كيف ر البررة ا ا م ل و ذ يقرأ ويتتعتع ي عليه ه وهو ش احافظ ق التوفيق له وبالله وصل الله على أجران نبينا م م وسلم د وآله وصحبه س ؤ ل ك ي ح ا ف على حفظي ل ل ق ر آ ن جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام لله على رسوله وآله وحده وصحبه وبعد من أ س ب ا ب حفظ ا ل ق ر آ ن تكراره وتعاهده كثيرا والصدق و ا ل إ خ ل ا ص و ا ل ر غ ب ة في حفظه وتفهمه وتدبره والضرعة إلى الله سبحانه وسؤاله التوفيق والتوبة وبالله التوفيق وصلى وآله وصحبه وسلم الله سبحانه الحذر المعاصي الله سبحانه عما منها الله نبينا سؤال إلى بذلك إلى سلف على مع محمد من ما حكم من يكثر من ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن الكريم ولكن ض ع ف ذاكرته لا يستطيع أ ن يحفظه وما حكم من حفظ ا ل ق ر آ ن ونسيه كمن يحفظه للاختبار افي ذلك وزر جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام قراءة القرآن ذاكرته قراءته لله على رسوله وآله وصحبه وبعد من أكثر من قراءة القرآن لكنه لم لضعف على وحده وصحبه يحفظه من من وبعد أكثر يؤجر ويعذر في عدم حفظه لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ومن حفظ ا ل ق ر آ ن للاختبار مثلا ثم نسي ه فقد أ س اساء ء وفاته خير كثير. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه و الله نبينا خير كثير على محمد ل م س ؤ ل الصغر حفظت في ا خمسة أ ج ز من القرآن الكريم مرتين ثم القرآن أنسيتها وأحاول جاهدا استعادة حفظها في الكبر في رغم ك ث ر ة ا ل ق ر ا ء ة في المصحف ولكني عجزت و أ خ ش ى الله تعالى لقوله في س و ر ة طه في ا ل آ ي ة ا ل س ا د س ة والعشرين و ا ل م ة ق ا ل كذلك أتتك آياتنا ي ن ف س ت ه ا اليوم、تنسى. السؤال ا وكذلك هل ل م تنسى قال ص و د آ ي ت ا ق ر الكريم رسوله آ آيات وآله ن الكون الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام لله على في أم وحده وصحبه وبعد المقصود ا ل ب نسيان القران سؤال رجل حفظ من ا ل ق ر آ ن خ م س ة أ ج ز ا ء ثم ل ك ث ر ة أ ع م ا ل ه و أ ش غ ا ل ه لم يراجع ما حفظ ل ف ت ر ة طالت جدا حتى نسي ما حفظ فما حكمه هل ي أ ث م على ذلك؟ وهل هناك أ ح ا د ي ث تهدد وتتوعد امثاله جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام لله على رسوله وآله وحده وصحبه وبعد ينبغي نصحه وترغيبه لعله يرجع له تعلم ا ل ق ر آ ن كله وتلاوته وتدبره والعمل به وينبغي أيضا تحذيره من سوء عاقبه ة انشغاله بالدنيا د ي أمور、دينه. أ م ا الحديث الذي فيه الوعيد لمن حفظ ا ل ق ر آ ن ثم نسيه فهو حديث ضعيف وبالله التوفيق وصلى وآله وصحبه وسلم أو جواب وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض الله على سؤال الله قلب هل لا الحمد لله على نبينا ما استظهر كتاب يعاقبه ظهر نسيه عن من محمد حكم ثم ا ل ق ر آ ن كلام الله تعالى وهو أ ف ض ل الكلام ومجمع ا ل أ ح ك ا م وتلاوته ع ب ا د ة ت د ي ن بها القلوب وتخشع النفوس إلى غير ذلك مما التي لا من أجل ذلك عمر النبي صلى غير عليه من منافع من الله فقال فوالذي نفسي عمر تخصى بتعاهده وسلم تعاهد بيده القرآن أشد تفلت من الإبل في عقلها فلا يليق بالحافظ له أ ن يغفل عن تلاوته ولا ان يفرط في تعاهده بل ينبغي أ ن يتخذ لنفسه منه وردا يوميا يساعده على ضبطه ويحول دون نسيانه رجاء ا ل أ ج ر و ا ل ا س ت ف ا د ة من أ ح ك ا م ه ع ق ي د ة وعملا ولكن القرآن شغل غفلة من من ثم حفظ شيئا من ثم نسيه عن شغل أو غفلة ليس بآثٍ عن أو وما ورد من الوعيد من ن في س ي ا ن ما قد خفض ل م يصح انني ل ص ل شاب عمري الان ثلاثه وعشرون عاما وعندما كنت في سن الثانيه عشر التحقت ب ا ل من د ر ر س ة تحفيظ ا ل ق آ ا ل ك ر ي م فحفظت ا ل ق ر آ ن الكريم ك ل ه و ا ل آ ن نسيت ما حفظت منه إ ل ا القليل ولم أ ح ف ظ إ ل ا أ ج ز ا ء م ع د و د ة حوالي أ ر ب ع ة أ ج ز ا ء فهل علي اثم بذلك وحاولت صعوبة أعود وهل جواب وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد حفظه لحفظه حفظه؟ الحمد الآن فماذا ثانية؟ فيما لكن ذلك أفعل؟ هل علي لله على نسيت في منه؟ من أجد أي مرة إثم ننصحك ب ا ل ع و د ة إ ل ى حفظه م ر ة ث ا ن ي ة و ا ل م د ا و م ة على قراءته وتعاهده والعمل به ونرد ولك العون والتوفيق ولا إثم عليك في ذلك إن شاء الله لأن الوردة في وعيد من نسي شيئا منه كلها ضعيفة وبالله توفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه لنا إن لأن من نسي منه نبينا أهجروا القرآن الأحاديث الله شاء الله شيئا كلها الله عليك ذلك على وسلم ضعيفة في في إثم محمد ما حكم ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن اهي و ا ج ب ة أ م م س ت ح ب ة لحيث سئلنا عن حكمه فمنهم من قال ليس بواجب إ ن ق ر أ فلا ب أ س و إ ن لم ي ق ر أ فلا شيء عليه ف إ ذ ا كان كذلك فقد يهجره الكثير فما حكم هجره وما حكم تلاوته جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض الحمد لله على المشروع في حق المسلم أ ن يحافظ على ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن ويكثر من ذلك حسب استطاعته ا ن ت ث ا ل ا لقول الله سبحانه وتعالى في عمله أطل ما اوحي إليك من الكتاب الآية وقوله أطل ما اوحي إليك من كتاب ربك الآية وقوله عن نبيه عليه المسلمين عموله عن وعمرت ما من ما من وسلم من وقوله وقوله أكون اطل الكتاب اطل صلى الله كتاب ربك أن أكون من المسلمين. ولقول أ أ ن ك و ا ل ر آ ن ق و ل النبي صلى الله عليه وسلم اقرا ا ل ق ر آ ن ف إ ن ه ي أ ت ي شفيعا ل أ ص ح ا ب ه يوم القيامه ة خرجه هجره الهجر ذكرها تفسير هجر القرآن قال الإمام ابن كثير رحمه ر صحيحه عنه مسلم معنى من معاني العلماء الإمام س والانقطاع التي قال الله في في في ف يبتعد بأي ي وأن عن ابن ت يقول تعالى م خ ب ر ان ع رسوله ونبيه محمد صلى الله ونبيه عليه محمد قومي اتخذوا هذا ا ل ق ر آ ن مهجورا وذلك أ ن المشركين كانوا لا يصغون للقرآن و ل ا يستمعونه كما ا ق ل تعالى و ق ا الذين ل ك ف ر و ا لا لهذا ل تسمعوا ق ر آ ن ولا ا غ و ي الآية فكانوا إذا ت ل ل ي ي ع ه م القرآن أكثروا اللغة والكلام في غيره حتى لا غيره م في ي حتى س ع و ه فهذا من هجرانه وترك الايمان به وترك تصديقه كذلك من هجرانه وترك تدبره وتفهمه من هجرانه وترك العمل به وامتثال أ و ا م ر ه واجتناب نواهيه وزواجره من هجرانه والعدول عنه إ ل ى غيره من شعر أ و قول أ و غناء أ و لهو او كلام أ و ط ر ي ق ة م أ خ و ذ ة من غيره من هجرانه الله التوفيق عبد وصلى وآله وصحبه و الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال ل م س أ ث ن ا ء السير ب ا ل س ي ا ر ة أ و الجلوس بالمنزل كثيرا ما نسمع آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن الكريم تتلى ولكن يكون الانسان في حاجه الى ا استماع ر قراءة أو الجريدة نظرا لعدم توفر الوقت للسماع للذكر وفعل ا أ شيء اخر ل يعتبر إ ع ر ا ض ا عن ذكر الله وما هو الحل في مثل ذلك و ا ل ح م د لله و ح د ه ا ل ل والسلام على رسوله وآله ص ا ة ب ه وبعد لا حرج من سماء ا ل أ خ ب ا ر و ق ر ا ء ة الصحف بدلا من فتح الإذاعة القرآن ولا الإعراض القرآن ولا إذا كان المؤمن قراءة فيها على لأن كل له ذلك على القرآن وقته يقرأ هجرة أخرى تضمن أو شيء أو ي سؤال ت التوفيق م محمد وسلم ع إذاعة على فيها نبينا وبالله الله وآله وصحبه القرآن وصلى س رجل درس ا ل ق ر آ ن إ ل ا أ ن ه يمضي عليه الحول لم يقرا ا ل ق ر آ ن فما حكم الشرع في هجره للقران آ ن ج و ب وصحبه وبعد الحمد لله وحده والصلاة والسلام لا لله على رسوله وآله وحده ي ب غ ي ذلك وعلى من حوله من أهل العلم من من ن ص و ر وبيان ف ض ي ل ة تلاوته وتدبره و ا ل ت ع ا ظ به عسى ان يتعظ ويقبل على تلاوته والانسان ص ل ة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا على أ و وتعلمه وتلاوته وتدبره والعمل به وتحكيمه والتحاكم الله القرآن للإيمان ا إليه ل به به ت ش ف ء به م أمراض ا ل قد ل و و ب أ ا ا ن ه إلى يهجر ا ل ق ر آ ن فلا يؤمن به ولا يسمعه ولا يصغي إ ل ي ه وقد يؤمن به ولكن لا يتعلمه, وقد يتعلمه ولكن ق د ي ت ع م ه و ل لا يتلوه وقد يتلوه ولكن لا يتدبره وقد يحصل التدبر ولكن لا يعمل به فلا يحل حلاله ولا يحرم حرامه ولا يحكمه ولا يتحاكم إ ل ي ه ولا يستشفي به مما فيه من أ م ر ا ض في قلبه وبدنه فيحصل الهجر ل ل ق ر آ ن من الشخص بقدر ما يحصل منه من ا ل إ ع ر ا ض كما سبق فعلى العبد أ ن يتقي الله في نفسه ويستحب ح ر على الانتفاع وجوه الاكثار منها وان يختم كل شهر لكن لا يجب ذلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم قراءة ومس المصحف ممن به حدث أكبر أو نبينا به أكبر الله قراءة على المصحف أصغر ممن محمد حدث سؤال جرت بيننا م ن ا ق ش ة ا ل ب ا ر ح ة حول جواز ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن غيبا او من كتاب يحوي بعض الايات القرانيه آ ن ي ة لو ك الشخص غ ر ط ا ر المطهرون اراد مع يمسه فما الحكم في ذلك؟ جواب الحمد لله وحدة والصلاة والسلام على من من مس المصحفي على بعده وبعد ان الله سبحانه لا الا جواب والصلاة لا نبي يقول ذلك لله وحده في من المسلمين فعليه أ ن يتطهر من الحدث ا ل أ ص غ ر و ا ل أ ك ب ر والحدث ا ل أ ص غ ر ما أ و ج ب وضوءه والحدث ا ل أ ك ب ر ما أوجب قوله غسل لعميم ع ت اوجب ل لا يمسه إلا ل ى ا يمسه م ه ط ر ن ولما ا ا ء في ك ت عمر بن حزم أن لا يمس القرآن قراءته بن أن وأما لا إلا طاهش غسل ي فيجوز ي ب ة ممن ل ع ي ه حدث أكبر فالجنب م ث لا لا ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن لا غيبا ولا نظرا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم المطهرون آخرون المطهرون والحدث قالوا ورفض نبينا ابن الجنابة خبر الله حاشي قال الله لا إلا قال لا إلا الآية ومعناها على لآية رحمه تفسيره يمسه يمسه في كثير أي من محمد قالوا والمراد ب ا ل ق ر آ ن هاهنا المصحف كما ر و ا مسلم ا عن ابن عمر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أ ن يسافر ب ا ل ق ر آ ن إ ل ى أ ر ض العدو مخافه أن ن ي ا ل ان ل ذلك بما رواه الإمام مالك ع معطئه د و واحتجوا بما رواه في في عبد الله بن ب الله أ يناله بكر ب بن محمد بن عمر بن حزم بن بن أن في ك ك ت ت ا الذي ب ب رسول ا ل ل صلى الله ه ع ل ي ه و س يمس ل لعمر ألا القرآن إلا م حزم طاهر بن